هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وجوه يومئذ خاشعة، عاملة الناصبة تصل نار حامية، عاملة الناصبة تصل أنار حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يظلم.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 كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن